نعم تفضل يا اسماعيل ان <تصفيق> شاء الله طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالأمس يعني تهينا من قراءة المقدمة المقدمة الأصولية في كتابنا شرح المرشد.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 الخمس هي اقسام الحكم التكليفي انه ان جاء الخطاب بطلب الفعلي والفعل يا اخوان يتضمن القول يعني ليس هو الفعل فقط فعل الجدول والرجل يعني والبطن وهكذا ولكنه يتضمن ايضا يهضمن القولة ويهضمن ايضا الفعل الاعتقادي يهضمن الفعل الاعتقادي وهذا غير الحكم الاعتقادي الحكم التكليفي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 أو علامة على وقوع الوجوب أو علامة على وقوع الكراهى وعلامة على وقوع الند هكذا فصارت هذه العلامات موضوعة للدلالة على الأحكام التكلفية فسميت أحكاما وضعيّة وهي السبب والشرط والمانع هذه الثلاث متفق عليها بعضهم زاد الباطل البطلان يعني والصحة وهذا الإمام المعيل جويني في الورقات تقريبا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 في قوله الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطنا فسيشرح هذا قال ماذا قال فقوله الحكم في الشرعي الحكم في الشرعي هذا الحكم الحكم في الشرعي خطاب ربنا قال فيه بمعنى الباء يعني في هذه في قولنا الحكم في الشرعي بمعنى الباء يعني ماذا يعني صار الحكم بالشرعي الحكم بالشرعي يعني في هذه بمعنى الباء قال الحكم في الشرعي <تص> قال <تص> فيه بمعنى الباء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 به يذراؤكم يعني يكثركم يعني ها هنا الباء هي باء الاستعانة يعني يكثركم به بواصفة هذه يعني الازواج يعني انتم وازواجكم تتكاثرون بعضكم بعض يعني فهذا ايضا من جار الفاء بمعنى الباء وهو كثير في اللغة العربية نعم طيب. طيب ماذا يقول ايضا نعم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 ما معنى قولنا الحكم في الشرع أو الحكم بالشرع معناه الحكم أن الحكم بإثبات أمر لامر او نفي في أمر عن أمر بالشرع لا بالعقل يعني الحكم قلنا أنه, أنه هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمل الأمر هذا هو الحكم مجردا ثم ينقسم إلى عقلي وعادي وشريعي فالحكم الشرعي يعني أن الحكم بإثبات أمر لأمر او نفي أمر عن أمر بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة قال هو خطاب ربنا كذا كذا كذا يعني هذا هو معنى البيت يعني البيت في قوله الحكم في الشرعي خطاب ربنا أي الحكم بأمر لأمر أو نفي أمر عن امر بواسطة شرعي ربنا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 لا يعمل عمل الفاعلي، فإذا صار لا يعمل عمل الفعل وصار لا يشبه الفعل يعني صار أبعد من الفاعلية، فإن هكذا الأول أنه لا يصح أن يتعلق به جار ومجرور، لأن الجار والمجرور يتعلق بالفعل وشبه الفعل، الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو شبه الفاعلي، فوعندما يوصف، فإن الوصف يبعده الوصف يبعده يبعده عن ماذا عن الفعلية ويقربه قال إلى الإسمية أكثر. لماذا يا إخوان لماذا الوصف يبعدها عن الفعاليات ويقربه إلى الإسمية؟ قالوا السبب في ذلك وعليكم السلام قالوا السبب في ذلك أن الأفعال اللغوية قالوا أن الأفعال اللغوية يعني ليست الأفعال وجودية ليس مباشرتك للشيء يعني مثلا أنت عندما تقرأ كتاباً أو تقرأ قرآنا هذا فعل ولكنه فعل وجودي فيصح أن توصف قراءتك بأنها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 نعم آه. نعم آه. نعم صحيح هذا خلق الله صحيح يا عمد. هذا من اطلاق المصدر هذا من اطلاق المصدر في آه. على اسم مفعول نعم صحيح يا عمد. نعم هذا خلق الله صحيح كلامك صحيح هذا من اطلاق المصدر على اسم مفعول هذا مثال يا اخوان من الاخ احمد على اطلاق المصدر على على اسم مفعول هذا خلق الله نعم كتاب بمعنى المكتوب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 يعني في قول في المسألة الأخرى حكم إلهي خطابه المفيد فعل المكلف وفي التعريف زيد فقوله يعني قول ابن عاشر وفي التعريف في هذا البيت يعني يتعلق بزيد يعني زيد في التعريف في التعريف جار ومجرور إخوان أيضا في التعريف في التعريف جار ومجرور يحتاج إلى أن يتعلق بفعل أو بشبه فعل فهو يتعلقها هنا بزيد وهو فعل ماض مبني للمفعول زاد يزيد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 بعده اي بقوله بطلب بعده الذي هو بطلب او بطلب او ما هو في البيت بطلب او ابن او بوضع لسبب أو شرط او ذمه فقوله بطلب الجار والمجرور هذا هو النائب، يعني على هذه النسخه هو لازم يشرح على هذه النسخه الاخرى يعني ان وقعت فيها شخص يعني نعم قال وال في التعريف في قولنا وفي التعريف زيد ال الالف واللام يعني في التعريف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 او لا يشترط ذلك يعني حتى ان خاطب حتى إن حتى ان كان الكلام موجها الى معدوم وهذا المعدوم يصح منه الفهم تقديرا في المستقبل عندما يعني هو سيوجد يسمى ايضا خطابا يعني بعضهم قال نعم يشترط وجود المخاطب وبعضهم قال لا لا يشترط وجود المخاطب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 وتكون الأحكام هذه أزليا هكذا لن الحكم قلنا هو خطاب الله الحكم هو خطاب الله فلا بد في الحكم الحكم هو خطاب الله أي الكلام الذي وجهه الله سبحانه وتعالى لمن يفهم من مخلوقاته جنما أو إنسا أو ملائكة طيب من يعقل يعني من, من مخلوقاته جن فلابد أن يكون خطابا والخطاب هو بين مخاطب ومخاطب بين مخاطب ومخاطب فإن اشتراطنا وجود المخاطب وجودا فعليا فإذا كلام الله في الأزلي لا يسمى حكما لأنه لا يسمى خطابا ابتداء وإن لم نشتر ذلك بل قدرنا أنه يعني يكفي تقدير أنه سيوجد من يفهم هذا الكلام فإنه والحال هذه يسمى في الأزل حكما يسمى في الأزل حكما و يعني انه لابد ان قدرنا انه لا بد ان يوجد المخاطب لا يسمى في الازل حكما ولكنه يصير حكما فيما لا يزال هذه المسألة يعني فيها تفاصيل اخرى فلتراجع في علم الكلام فلتراجع في علم الكلام الشريف طيب الخلاف يا اخوان لا بد ان اشير ان الخلاف هو في اعتبار الكلام القديم في اعتبار الكلام القديم نفسه خطابا في الازل ام أي الكلام القديم خطاب في ما لا يزال يعني ليس المراد ليس المراد به الاختلاف في احتبار القديم أو اللفظي يعني ليس الخلاف في, في القديم واللفظي يعني ليس الخلاف بين القديم واللفظي يا إخوة الخلاف آث على مورد واحد على مكان أو محل واحد هو هو الكلام القديم يعني هل الكلام القديم في الأزل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 يدل على ذات الحدث المصدر خطاب او اي مصدر ان هو في الحقيقة يدل على ذات الحدث ولكنه لما يستعمل بمعنى اسم المفعول أي بمعنى المخاطب به ها هنا لا يدل على الحدث وانما على ما ينتج عن حدث ولذلك يعني مثل كلمه لفظ مثلا كلمه لفظ يعني في قولك هذا لفظ فلان هذا لفظ فلان يعني لفظ هذه مصدر لفظ هذه مصدر عندما يقولون هذا لفظ فلان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 دونا ا اسمه هنا هو الوجوب يعني لا هو يا ابو اسمه هنا ما ما يحتويه الخطاب ما يحتويه الخطاب من معان يعني اوامر ونواهي وكذا ليس الوجوب والتحريم الوجوب والتحريم هذا الحكم المستفاد من الامر او من النهي يا ابي اسماعيل الوجوب هو الحكم المستفاد من الامر والتحريم هو الحكم المستفاد من النهي يعني المراد ذات الاوامر والنواهي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 معنى كلامه طيب يقول ماذا نعم طيب <تص>. يقول نعم يقول سبحان الله نعم قال نعم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 نعم الله خير هذا خطاب تكليف آمن الله آمن الرسول بما أنزل إليه ربهم المؤمنون هذا خطاب تكليف بالإيمان بما جاء في القرآني طيب ما جاء نفسه فيه خطأ فينا وأفعالهم وكذا هل هذا خطاب تكليف؟ لا ليس خطاب تكليف هذا خط يعني هذا خطاب يحتي قصصا للعبرة والتذكار وأخذ الأخذ الفوائد فلا يسمى هذا حكما في الشرع الحكم هو ما جاء متعلقا بفعل المكلف من طلب أو نهي واضح يا حسام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 هذا يتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره يعني كالنية وغير النية يعني الإمام بالله وكذا ويتناول أيضا الفعل القولي كتكبيرة الاحرام وقول الله أكبر في أثناء الصلوات يعني هذا فعل قولي يعني فهذا يعني نعم ويتناول أيضا الكافية يعني قولنا سبحان الله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 يعني ولي الصبي وولي المجنون مخاطب بأن يؤدي مثلا ما وجب في مالهما من الزكاة التي يقوم عليها يعني المال الذي يقوم عليه هو مخاطب بأن يؤدي ما في مالهما من الزكاة نعم هذا رأي يا وليد نعم وأيضا ولي الصبي وولي المجنون مخاطب بضمان المتلف من قبلهما وذلك أيضا كما يخاطب صاحب البهيمة يعني صاحب البهيمة يخاطب بأن يضمن ما أثلفته بهيمته لماذا؟ لأنه فرط في حفظها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 لا لا ما هو ليس الخلاف ليس, ليس, ليس الخلاف في هذا ليس الخلاف في أنه يعني سيفهم ما هو ممكن يكون طفل ويفهم يا أبي اسماعيل ما هو مقصود بالإفهم مقصود أنه يعني أن يفهم أن الله قد أوجب عليه هذا الشيء يعني تقول له الله قال لك يعني روح اصليك خلاص هو يعني حيفهم أن الله قد أوجب عليه هذا الشيء هذا يفهمه الصغير آه يعني آه شرط تعلق الخطاب به أن يكون هو يعني تحقق أنه خطاب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 لهذا الفعل واضحه يا اخوان ان شاء الله ان شاء الله هذه يعني تكون واضحه يعني واضح ان شاء الله نعم واضحه نعم واضحه ان شاء الله نعم طيب هينا واس اذا طيب فقال فانه متعلق بفعل المكلف من حيث انه مخلوق لله من حيث انه مخلوق لله سبحانه وتعالى يعني ليس من حيث انه مكلف به نعم طيب قال وقال قبله اي وقال الجلال محلي قبل هذا الموضع يعني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 والبالغ العاقل قال ومن هنا يعلم أن الصبية لا يتعلق به حكم نعم هو الآن سيدخل في هذه المسألة التي أشرنا إليها سابقا ليفصل فيها نعم يعني ينقلها عن السنوسي قال ومن هنا يعلم أن الصبية لا يتعلق به حكم لا يتعلق به حكم لأنه اشترطنا أن يكون المكلف المخاطب بخطاب الله هو البالغ العاقل فهو عاقل ولكنه غير بالغ هو عاقل ولكنه غير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 يعني في آية الاستئذان في صورة البقرة تقريبا والنساء ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاثة مرات نعم هكذا الآية صحيح ليستأذنكم الذين هل, هل من معيني إخوان الآية والذين لم الحلم ثلاثة مرات من قبل صلاة العشاء وضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاه العشاء وحين ومن من بعد صلاه العشاء من قبل طلوع الفجر نعم نعم عفوا من قبل طلوع الفجر وحين تضامن سياكم الظهر ومن بعد صلاه العشاء نعم ثلاثه اورات لكم نعم فهذا خطاب لل نعم, نعم جزاك الله خيرا نعم, نعم جزاك الله خيرا مؤمن نعم هذا خطاب للأولياء ان يامروا هؤلاء أن يأمر الصبيان الصغار, الصغار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 ليس امرا به اي ان رجحنا آه آه القول بان الامر بالشيء الامر بالامر بالشيء ليس امرا به فانقي ليس امرا به يبقى الصبيان لم يامرهم الشرع لان الامر لاولياءهم يبقى الصبيان لم يامرهم الشرع فالمتعلق بهم ليس حكم الشرعي بل حكم اوليائهم فالمتعلق بهم ليس حكم الشرع بل الحكم بل حكم بالحكم اوليائهم بالحكم ماذا بالحكم اوليائهم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 طيب يعني يقول ماذا ايضا يقول إذا كان الندب تكليفا وإذا كان الندب تكليفا في حق البالغين على قول آه يعني أصلا كون الندب تكليفا أو لا هذا فيه خلاف يعني بعضهم قال لا يكون تكليفا إلا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 في بعض أحواله في بعض أحواله يعني هو معنى كلامه كما قلت لكم يعني هذا معناه الإجمالي أن الثواب الصبي ليس لأنه مكلف ولكن لأنها كالمندوب في حقه هكذا قالوا في الأصول هكذا قال الجمهور في الأصول أجابوا على ما اعترض به أمثال السنوسي أنه ليس لأنه مكلف يثاب ولكن لأنه كالمندوب في حقه كالمندوب